تسديلات رياض الجنة الاسلامية تحييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسديلات رياض الجنة ان تقدم لكم توبوا الى الله توبوا الى الله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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضبوه شيئا والله على كل شيء قدير التائف الزن قد علا والحزن قد وهاه يزم نفسه على هواه وبذلك صار عند الله ممدوحا لأنه تاب إلى الله توبة نصوحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب عملا صالحا إنه يكتب إلى الله من تابا أين من يبكي دنايات السباه؟ أين أين من يبكي على الخطايا التي ثوب بها الكتاب؟ أين أين أين من يأتي إلى الباب يجد الباب مفتوحا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني استخدت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أستخذ ذنانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ذنوبي قطرت عني جوابي ذنوبي اني جوابي. فما اذري غدا يوم الحساب. اخوتا فعلت ما اطيق. وبذلت ما اعلم. وجمعت ما اخدر. حاولت معكم. فطوبوا. <Credit app Walking Tortilla> توبوا لعلكم لا تخرجوا من المسجد الليلة الا على اعناق الرزال ثم يتوض الله من بعد ذلك على من يشاء والله رسول الرحيم رضيلة الشيخ محمد سفين عقوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا احبكم في الله قبل أن نبدأ جد فلوفت الله أرسلت ورقة يبتدي النقاب وخيرها زوجها بين النقاب ويبين الطلاق، فاختارت النقاب نقول لها اسبتي والله معك وناصرك ولن يضيعك حاشا لله أن ينسى من لا ينسى أهلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أثناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هباه ولا هادي لمن أعماه سبحانه أنشأ الكون بقدرته وما حواه ورزق الصون بمنته ومنه من والاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه خلق آدم بيده وسواه وأسكنه في حرم قربه وحماه وأمره كما شاء ونهاه ثم أجرى عليه القدر بموافقته هواه فنزحت يد التفريط ما كساه ثم تاب الله عليه فرحمه واجتباه وحاله ينذر من يسعى في مجتهاه طرد إبليس وكانت السماوات مأواه فأصمه بمخالفته كما شاء وأعمى. وأبعده عن بابه للإصيان وأشقاه وفي قصته نذير لمن خالف الله وعطاه ألان الحديد لداود ألان الحديد لداود كما تمناه يأمن لابسه من يلقاه ثم صار صانعه بسهم قدر ألقاه فلما تسور المحراب خصمه أظهر جدال التوبيخ فخصما وظن داود أنما فتناه ذهب ذنون مغاضبا ذهب ذنون مغاضبا فالتقمه شوت وأخفاه فندم لما رأت عيناهما جنت يداه فلما أقلقه كرب ظلام تغساه تضرع مستغيثا ينادي مولاه إني كنت من الظالمين فنجيناه أحمده سبحانه وتعالى تعالى ربنا سبحانه وحاشاه حاشاه أن يخيب راجيه وينسى من لا ينسى أخذ موسى من أمه طفلا وراعاه فساقه الى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بنعم لا تحصى واعطاه فمسى في البحر وما قدماه تبعه عدوه فادركه الغرق وواراه حتى اذا قال امنت اذا جبريل بالطين يصدفاه وكان من غاية شرف موسى ومنتهى انه خرج يطلب نارا فناداه يا موسى اني انا الله شرف امته شرفا بينا اولاه فقال ربنا لهم واني فضلتكم على العالمين ولكن جئنا بكنتم خير امة اخرجت للناس اخذنا فالحمد لله خلق محمدا فاختاره على الكل والصفاء صلى الله عليه وآله وسلم خلق محمدا فاختاره على الكل والصفاء وقربه حتى كان قاب قوسين وأدناه فأوحى إليه من سره وكلمته ما أوحاه ووعده المقام المحمود فاللهم بلغه مناه الحمد لله فالحمد لله الذي دلنا بنبيه عليه وعرفناه وأجلنا بالقرآن العظيم وعلمناه وهدانا إلى بابه بتوفيق أو دعناه أشهده سبحانه حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفذ أخراه فالحمد لله الحمد, لله الحمد لله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله على محمد ما تحركت الألسل والشفاة وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله ثم سلم تسليما كثيرا أما بعد أحبة في الله أحبة في الله ما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة تكلمنا في اللقاء الماضي عن كيف اتوب اخي الشاب كيف تعود الى الله وجاءتني مريقات تشكو صعوبة التوبة نعم اقول ما اصعب التوبة الصحيحة على الحقيقة وما افهلها باللسان والدعوى اخوتاه صدقا والله اني يحبكم في الله واقول لكم احبتي في الله ما عالج الصادق شيئا اشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة فاللهم تب علينا توبة النصوحه تب علينا توبة ترضيك اخوتا صدقا والله ما عالج الصادق شيئا اشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة ولا حول ولا قوة الا بالله اغذي الله استعين بالله استعين بالله ولا تعجز اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكر وان بعد العسر يسرى اخوتا اذا اردت الاعانة فاستعين بالمعين وقد اعانت عبد الى الله محفوفة بتوبتين من الله توبة قبلها وتوبة بعدها ثم تاب عليهم ليتوب ليتوبوا فاخبر فإخ سبحانه ان توبته على الثلاثة الذين خلفوا سبقت توبتهم وانها هي التي جعلتهم جعلتهم تائبين فكانت توبة الله عز وجل عليهم ثبباً مقتضيا لتوبته. فانه سبحانه يتوب على العبد اولا اذنا وتوفيقا والهاما فيتوب العبد فيتوب الله عليه ثانيا قبولا واثابا عرف اولا يتوب الله عز وجل على العبد اذنا يأذن له في التوفيق. قال الله لمن ساء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله فلابد ان يشاء ان يأذن. لكي تتعلم. ثم يوفق اللهم وفقنا لما ترضاه يا رب. نعم اذا حرم العبد التوفيق يجد في كل خطوة عسرة. وفي كل حركة خزلانا نعوذ بالله من الخزلان اذن وتوفيق والهام فاذا قلت توب تاب الله عليك التوبة الثانية قبول واسابة هذا القدر اخوتا سر من اسرار اسم الله الاول والاخر لذلك قلت لكي تتوب لابد ان تعرف الله ان تعرف اسماه وصفاته. لابد فلذلك هذا القدس انه يتوب ثم يتوب سر من اسرار اسميه الاول والاخر فالله هو المعد والممد منه السبب والمثبت العبد تواب والرب تواب إن الله يحب التوابين. من عباده. ان الله كان توابا رحيما. فالعبد تواب والرب تواب. فتوبة الحفد رجوعه الى سيده بعد الاباق. وتوبة الرب نوعان. اذن وتوفيق قبول واسابة. والتوبة اخوتاه لها مبتدا ومنتها مفتدوها الرجوع الى الله بسلوك الصراط المستقيم الذي امر بسلوكه وان هذا صراط مستقيما فاتبئوه ونهايتها الرجوع اليه في المعاد وسلوك صراطه الذي نسبه نصبه موصلا الى جنته فمن رجع الى الله في هذه الدار بالتوبة رجع الله اليه في المعاد بالتواقق. قال تعالى ومن تاب وعمل طالحا فانه يتوب الى الله متابا. يا رب تب علينا يا رب. يا رب تب علينا يا رب. ايها الاخوة التوبة ما اسقها واصعبها نعم. لكن اقبل والله يعينك اذا اعتمدت حولك وقوتك فلن يكون لك شيء اما اذا استعنت بحول الله وقوته اعانك ووفقك وانه ليسير على من يسره الله عليه ولكن المخزون محروم الذي يستصعب الامر اخوتا حقا اقول ليس كل الخيل للسباق وليس كل الطير تحمل الكتب من الناس من تشغله في الدنيا سوداء ومن الناس من لا يلهيه في الجنة حوراء نعم من الناس من تشغله في الدنيا سوداء ومنهم من لا يلهيه في الجنة قصر ولا يسبه ولا يسليه عن حبيبه نقص قوته في الدنيا الذكر وفي الاخرة النظر الى وجه الله الكريم. يا مخنث العزم اين انت والطريق? يا مخنث العزم يا من تستصعب حتى التوبة يا مسكين استعم بالقوي المتين. يا ضعيف إستعين بمالك السماوات والأرض القاهر يا مخنث العزم أين أنت والطريق الطريق سبيل نصب فيه آثم نحل يجله نور رمي في النار إبراهيم الخليل أطجع للذبح إسماعيل بيع يوسف من راهب. ذهبت من البكاء عين يعقوب. نشر بالمنشار ذكرية. ذبح الحصول يحيى. ضنيا في البلاي ايوب. زاد على العذاب. زاد على المقدار بكاء داود. تلقص في الملك عيش سليمان. طريق طويلة. تحير بردلا نبي الله موسى هام مع الوحوش ايسا آلج الفقر والادى محمد سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم فيا دارهم فيا دارهم بالحزن انما زارها قريب ولكن دون ذلك احواله ايها التائف اول قدم في الطريق بذل الروح فان كنت تقدر على بذل الروح لله فتعالى وانا فاذهب العب مع اللاعبين اول قدم في الطريق بذل الروح هذه الجادة فاين السالك هذا قميص يوسف فاين يعقوب هذا هذا طور سينا فاين موت بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالسعر, بالسعر؟ من الذي يبتاع بالسعر اخف الله ان خرجت اليوم ولم تتب خرجت من الفهر اللهم ارزقنا في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه توبة. اللهم ارزقنا توبة تقبلها. اللهم ارزقنا الليلة توبة تقبلها. توبة لا نعود الى الذنوب بعدها ولا بعدها. اخوتا افتعالوا لنتوب. ولكن التوبة ليست كلاما. اطلاقا ما كانت التوبة كلاما يوما ما التائب منكسر القلب غزير الدمعة حي الوجدان قلق الاخشاء التائب التائب صادق العبارة جم المساعر جياس الفؤاد مشبوب الضمير التائب التائب خلي من العجب فقير من الكبر مقل من الدعاوة التائب التائب التائب, التائب بين الرتاء والخوف بين السلامة والحطب بين النجاة والهلاك التائب التائب في قلبه حرقه التائب في وجنانه لوحه التائب في وجهه أتى التائب التائب في دمعة أسرار التائب التائب يعرف معنى الهجر والوصال يعرف معنى الوصال واللقاء يعرف التائب يفرق بين اللقاء والفراق بين الاقبال والاحراط مجرب ذاق العذاب في البغض عن الله وذاق النعيم حين قد ترض من حب الله التائب التائب له في كل واقعة حفرة اذا رأى تمعن ذكر القيامة اذا رأى مذنبا بكى عليه خوفا من ذنوبه. اذا رأى نحيما خاف ان يحرم الجنة. اذا رأى نارا ظن انهم واقعها. التائب التائب اذا غرد الحمام بكى واذا صاح الطير ناح واذا واذا البلبل شدا تذكر واذا البرق لمع اهتز قلبه خوفا ممن يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته التائب التائب واخواته يجد للطاعه حلاوه يجد لعباده الطاعه يجد للايمان طعما يجد للاقبال لسه التائب التائب التائب اللهم اجعلنا من التوابين التائب يكتب من الدموع قصصا وينظم من الاهات من الاهات ابيادا ويؤلف من البكاء خطبا التائب التائب التائب كالام كالام اختلس منها طفلها ثم اختلت الطفلها من يد الاعداء هتدري فرحتها? هتقدر سعادتها? التائب كالام اختلت الطفلها من يد الاعداء كالغائص في البحث اذا نجى من اللجة الى الشاطئ بعد ان ايس من النجاة التائب كالعقيم بشر بولد التائب كالرجل البارز للاعدام ثم عفي عنه. التائب التائب اعتق رقبته من اسر الهوى. اطلق قلبه من سجن المعصية. التائب تك روحه من شباك الجريمة أخرج نفسه من كير الخطيئة. التائب التائب اخوتاه كالطائر الجريح. لا يختار التائب كالقمر الكاتف. لا يتكلم التائب كالنجو الغابر. لا يصيح. لو رأيت التائب لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروحة. تمصره في الاسحار على باب الاحتزار مطروحا سمع قول الاله يوحي فيما يوحى وتوموا الى الله توبة النصوحة التائب التائب مطعمه يسيش حسنه كثير مجعجه ومثير فكأنما قد رمي مطروحا فتاب الى الله توبة توبة نصوحا. التائب انحل بدنه الصيام. أتعب قدمه القيام حلف بالعزم. على هجر المنام فبذل لله جسما وروحا وتاب الى الله توبة نصوحة التائب الزل قد علاه والحزن قد وهاه يزم نفسه على هواه التائب الزل قد علاه والحزن قد وهى يزم نفسه على هواه وبذلك صار عند الله ممدوحا لانه تاب الى الله توبة النصوحا. اين من يبكي جنايات السباب? اين من يبكي على الخطايا التي ثود بها الكتاب اين اين اين من يأتي الى الباب يجد الباب مفتوحا توبوا الى الله توبوا الى الله توبوا توبوا الى الله توبة نصوحا نعم اخوتاه التوبة ليست كلمة ليست ظنا اذا تصدق وعالج الصدق تعالوا لنتساءل مرة اخرى لماذا لا نتوب عوائق في طريق التوبة سبع عوائق العايق الأول تعلق القلب بالزمن. العائق الأول تعلق القلب بالزمن. القلب, القلب قد يتعلق بالزمن، يتعلق بامرأة، يتعلق بسيجاره، يتعلق بنظره. يتعلق بمال يتعلق بحب للنفس وعبادة للذات انانية يتعلق بشيء من الذنوب والمعاصي، قد يتعلق القلب والقلب اذا علق بشيء عز قلع الشيء منه ولكن تعالوا لنعالج تعلق القلب بالذنب في نقاط سبعة سريعة اولها نسيان الذنب نسيان الزمن ان تنسى زنبك وسيأتي معنا في مقام التوبة اللهم ارفع عندك مقامنا يا رب نسيان الزنب امر على التفصيل قد يذهب على العبد احيانا اذا رأى من نفسه عجبا رضا ثبا لذاته غرورا كبرا احتقارا لغيره او ازدراء او شماتة بعاص ان يتذكر زنبه ليكثره الزنب يقول لنفسه كتك على ايها تبعاك انت مش شاكر ذنوبك يوم كذا وكذا وكذا وكذا اما اذا رأى نفسه ان ذكر الذنب يهيز خاطره للعودة الى المعصية فلينسى ذنبه انسى ومر عدي اثنين هجر اماكن المعصية هجر اماكن المعصية ان تهجر مكان المعصية تماما لا تعود اليه انظر الى قيت المجنون وهو يقول وانا امر وامر بالديار ديار ليلى فالتم ذا الجدارة وذا الجدارة وما حب الديار شغف قلبي ولكن حب من سكن الديار. المكاو على الاطلال سمة من تعلقت قلوبهم بغير الله كان يمشي مع امرأ يتلينش في السارع يتذكر ايام المعاصي ستعورد يا مخضور ابدا اخجر المكان لا تعد اليه لا تمر به وان مر فابكي على معصيتك هل على ذنبك قال صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بديار الظالمين فلا تمروا بها الا باكين ان يصيبكم ما اصابهم باكين وهذا قاله لما مر بديار عاد بديار ثمود المقصود ايها الاخوه هانئ